يومَ تَعْقُمُ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيَأْتِي كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخْفُوا مِنْ أَلْقِيَةِ سُرُورَاتِهَا وَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُخْفِرُونَ وَمَا يُعَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 وَلَئِن أَخْصَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ إِنَّمَا يَحْمِصُهُ ۖ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَطْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاصِبٌ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ فخور ولئن اذقناه نعما بعد مر ماشهدت هنا يقول ان ذهبت السيئات عني انه نفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا وضائق فإليهم أعمالهم فيها نوفئ إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يضطغون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل منهم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 في الآخرة هم الأخرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين الأعمى والأصم والبصير والسميع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 من ربي وأتاني رحمة من عباده وأتاني رحمة من عباده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأن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 إنني إذا لمن الضالين قَالُوا يَا نُوحَ قَدْ جَادَرْتَنَا فَأَكْثَرُ تَجْدَالٍ فَأَكْثَرُ تَجْدَالٍ فَأَكْنَى بِمَا تَعْدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْقَاطِعِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُنَّ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 بأعيننا ووحينا ونا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مرض عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فتوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت نور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين إثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن النيل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ولا دانوح ابنها ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين أنا سآوي إلى جبل يعصم قال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعده الحق وأنت أحكم الحاتمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعرفك أن تكون وَمَا أَنْتَ مِنْ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اطْبِ سلَامًا مِنَّا وَبَرَكَاتٍ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى inna <laughs>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 ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينتهم وما نحن بسارك آلهتنا عن قونك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أن كَمَا مِنْ دابةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُهُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا وتلت عادوا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبال عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا نعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادا وإلى ثمود أخاهم صالحة قَالَ يَا طَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ لَا يَرُوحُ وَأَزْمَشَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَوْفِرُوهُ ثُمَّ تُبُو إلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آذاؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ذينة من ربي وآتاني منه رحمة فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِيَ غَيْرَ تَخْثِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَدَرُّها تَقُولُ فِي أَرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم للبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل الحليب فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم كيفا قالوا لا تقف إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال يا وين تألد وألا عجوز وهذا بعلي سيخا إن هذا شيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. له حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الضوء جاء أهل البشرا يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحنيم أواهم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 فَلَوْ رَبُّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَارِيَةً فَأَنْصَرْنَا رَتَنًا مِنْ خِجِلٍ مَمْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّانِّينَ بِعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزال بالقص ولا تبقسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم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 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينكم من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخارفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكرت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شطاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم وَمِمَّا تَقُولُ وَإِنَّنَا نَرَاكَ فِي نَا ضَعِيفاً وَلَوْنَا رَحْصُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمَ أَرْحَصِ أَعْزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّقُواْ مُهُ وَرَأَيْتُمْ ضَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيدٌ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 وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينك ما بعدت فمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان لا في العون ومنآه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم ما رووا به الورد المغرود واصبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة باثر الرد المرصود ذلك من انباء قُرآنًا قَصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ ضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا جَادُوا هُمْ وَلَا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 وما نأخذه إلا لأجل معدود يوم يقتل تكلم نفس إلا بإذنه يوم يقتل تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا في مليك مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن هم غير من قوس ولقد أتينا موسى الكتاب فخطف فيه ولو لكلمة سبقت للرب كلا قضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريبة وإن كل الأمل ما ليوفيا لهم أعمالهم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 وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واستمع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعلنا سُمَّتَ وَاحِدَةَ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَرْحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلَّنَّ قُصْعَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُتَّبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلَّنَّ وَكُلَّنَّ قُصْعَلَيكَ وَكُلَّنَّ قُصْعَلَيكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرسل ما نثبت به فؤاتك وجاءك فيها له الحق وموعظته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إن وللله غيب السماوات والأرض وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله تعبده وتوسل عليه وما ربك بغا في